Okay Nawainan nagra al maulid Mithal mana, wajdalluna, wassalafun salih, khususan Mithal mana, waklimana Ali bin Muhammad al Qasim, bissiril waatih. Ya Rabbi, على محمد يا Rabbi, صلِّ عليه وسلّم. يا Rabbi, صلِّ على محمد يا Rabbi, صلِّ عليه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراف يا ربي صل محمد أشرف بدر في الكون أشراف يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصداق <تصفيق> يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصداق <تصفيق> يا ربي صل على محمد أعلى الورا من طل يا ربي صل على محمد أعلى الورا من يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد افضل من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد من بالسخا والوفا تخلا يا ربي صل على محمد من بالصفا والوفا يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما كنت عوان يا ربي صل على محمد وصل <سهل ما قد عوام> يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مبلم يا ربي صل على محمد واستحب من الخير كل مبلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلّم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلّم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يحشان يا ربي صل على محمد وآله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 Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi Qul billahi minash shaitani rrajim Bismillahir إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ Wajib mana amatnya kepadamu, dan menghendaki jalan yang lurus. Dan Allah Mendul in la Rasul. Qul khalet min qablihi Rasul. Afa imma ta'ukutil qalab tum ala Wahai yang telah berlaku, fanai dzul Ra'ala kaya. اللَّهُ, الله الشَّيْءَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ أَن تَعْرِصُوا عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ لَّئِيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ مَا لَهُ لَا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل Ini Rasul Allahi ilaiqum masydqa lma baina yadayi, masydqa lma baina yadayi min al-Tawrat wa وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَ آلِ <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الوادع برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسان سبحانه عز وجل تعالى مجد وعظ مشان خلق الخلق لحكم وطوى عليها علما وَبَسَطَ لَهُمْ مِنْ فَائِذِ الْمِنَّةِ مَا جَرَتْ بِهِ فِي أَقْدَارِهِ الْقِسْمَةِ فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادات والغيوم فما جل هذا المل الذي تقرم به الملان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فاتعن طلال بوجودها اكنان الوجود وطرزت جلد العوالم بدراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم قدسه الواسح تجل القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسح صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تلحصر أفراده بتعداد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 إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالا بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أحلى مقام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجدته بشرا كاملا يزيح الضلال. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكماله وكمالا فسمح إلى الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والضمور ما ملأ الوجود الخلق يا فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سديم Faqanuh dia ila siratul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 تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإدعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله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 اللهم صل وسلم بأجل الصنوات وأجمعها وأزكى تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وطام بحق ربوبية في مواتن الخدمة لله.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 وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بهده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذقاه النسيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آلهم أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم الله نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون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 وقد قذت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سرياد النور ما أظهرت وخصصت به من خصصا فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونوراً حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه القروب بأن يركم في هذا القرقاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المحروف وإن كانت الألسن لا تفي بعش مشعار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحاً للمتعلفين بهذا النور المبين وإلا فألا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما عفدته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل وبقيا طلعته في الكون منشورة على مر الايام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه القدرة الكريم ولا عجب تشوق الى سماع اوصافها القديمه ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فادخلني في شفاعه هذا النبي الشافي آمين ويتروعاني بروع ذلك النعيم Amen. وبارك عليه وعلى آله وقد آل للقلم أن يخط ما عركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المعبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى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 أن أول شيء خلقه الله هو النور المدعو في هذه الصوره صلى الله عليه ونور هذا الحبيب اول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق في ما حدث وما تقادم صلى الله عليه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 وقال تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبديا لها ملاعظة خفيا اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصيا صلى الله فاستولعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم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 محافظة على حق هذه الدرة وصولها فحملته برعاية الله كما ورد عنها عمل خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألماً ولا عللاً حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات قبلي وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وانتهاج لقرب دور الشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر بنوز سلوة الله عليه وكل دابة لقريس نطقت بفصيح الحبار محلنة بكمال البشار سلوة الله عليه وما من عامل عملت في ذلك العام إلا أتسبِّح عملها بولاء من بركات وسعادة هذا الإمام. وَلَمْ تَزَلِ الْأَرْضُ وَالْسَمَاوَاتُ مُتَضَمِّخَةٌ بِعِدْنِ الْبَرَعِ بِمُلَاقَاتِ أَشْرَفِ الْبَرِيَاتِ وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتحديم ببروزه هذا البشر الكريم اللهم أصلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم أصلي وسلم و. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب آوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تذج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعين. سبحان الله والقدنال 통한 شرفت كين انا يد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواش الامم أن يحضر عند وعده امم تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صل الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحورعين. من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود Mud'ilan <مدعلا> لله بالتعديم والسجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفعه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماك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 تولّى ذلك لشرفه عند الله أيد القدرة. صلّى الله عليه ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل العبائ. صلّى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمّه الشفاء رضي الله عنهما.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 قالت ثم البسته وارجعته فلم انشب ان غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول اين ذهبت به قال الى المغرب صلوا عليه واسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظルメة والقشعريرة عن يساري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 وباهر الآيات البينات بما يقضي بعبيب شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ثم انه صلى الله عليه وسلم بعد ان حكمت القدره بظهور وانتشرت في الاكوان لوامع نور فسابقت إلى رضعه المردعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانات هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة الحديمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأول بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة. صل الله عليه. وحين لاحظته عيونها وبرز في شانها من أسرار القدرة الربانية مكنونها. صل الله عليه. نزل قلبها من الفرح والسرور. ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ مغفور فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضعه وحضنته وتربيته بالعين رحيما فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من شدقها في حسن التربية وغفور دواعيها دواعي دواعي دواعي دواعي دواعي فترحلت به إلى منازلها مسرورا وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته من نورا فشاهدت في طريقها من الغريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدوام بالقافلة يزيقان وقدرت الشارف والشياه من الألبان بما حير العقول والأذهال وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته. ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام الجعوه على الأرض إذ جاع التشريف وشقوا بطنه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه أدل ولكنهم زادوه الطهر على طهري وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفع من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضعته الصالحة الحفيفة ما حصل على ذاته الشريفا فتخوفت عليه من حادث تخشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراق ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بعمد الله في حسن مانع وما قام من كريم. اللهم صل وسلم على صلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويذهر عليه في سباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر. وَلَمْ يَزَلْ وَأَنْجُ مُسْعُودِهِ طَالِعًا وَالْكَلَائِلَةُ لِعَهْدِهِ حَافِظَةٌ وَلِأَمْرِهِ طَائِعًا فما نفت على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشداً ومضت له من سن الشباب والكهولة مداً فاجأته القضرة الإلهية بما شرفته به وحدا الله عليه فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ حَلِيمٍ فَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْحَضْرَةِ مِنْ جَوَامِحِ الْحِكَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي يُخَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما عظما من بشاره أوصلتها يد الإحسان من عظرة الإمتنال إلىها يد الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله عليه ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المبسود بهاد التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم علي سيدنا ونبينا محمد رضي الله في الرحمن اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ. صل الله عليه. فدع الخلق إلى الله على بصيرا فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة نيرة. صل الله عليه. وهي إجابة سبقت بها الأقدية والأقدار. تشرف بالسمق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبت بشدة باسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاك القمر والإخبار بالمغيبات وعنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالتي وخصصه بها من بين بليته وكان تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكدبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتشديك والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ومن الشرف الذي اختص الله به اشرف رسول معراجه الى حضره الله البر والوصول صلى الله عليه وظهرت ايات الله الباهره بذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل صلى الله عليه وسلم فما من سماء ولا جهاء إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل عليه. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه صلى الله عليه حتى جاوز السبع التباق ووصل إلى عضرة الإطلاق نازلته من العضرة الإلهية ووامر النفعات القربية صلى الله عليه وواجهته بالتعيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة في التحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفعات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى حواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءه لا وراءه صلى الله عليه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 هذا الإنسان وأولد من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن عمله الثقلان وتلك مواهب لا يجسل القلب على شرح حقائقها ولا تستطيع ألسنوا أن تعرب عن خفي دقائكها خصصت بها الأذرة الواسعة هذه العين الناذرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع بالإطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فانها حضره جل عن نظر الناظرين ورتبه العزه علا غير سيد المرسلين صلى الله عليه تهنئان للحضره المحمدي ما واجهها من عطايا الحضره الاحديه وَقُلُوبُهَا إِلَى هَذَا الْمَقَامِ الْعَظِيمِ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محيط حسن خلق آد السيد وأخلاق ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسني والخلق الجميل الذي خصصتم به عناية خلاد فللاطماع فل يقابل السامع ما أمليه عليه من شرف الأخلاق بأذن الواعي.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 فان العنايه الازليه طابعه على اقلاق انسانيا واقامه في صوره حسنه بدريه صلى الله عليه ولقن كان صلى الله عليه وسلم مرجوع القام ابي يلون مشربا بعمر واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفران وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في معاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في معاصي نظره وسمعي ونطقه. الله عليه. أن خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المعاصي مقصرة وعليها مقزورة. الله عليه. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولا قد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثله مصادع البلاغ من البشر صلى الله عليه تتنزه العيون في عدائ الدمع شين جماله فلن تجد مخلوقا في الوجود علمدالي سيد ضحكه التبسم والبشل هنا ونومه الإغباء ما سوى خلقه نسيم ولا غير معياه الروضة الله رحمة كله وعزم وعزم ووضار وعسمة وعياء معجز القول والفعل كريم الخلق والخلق مقصطون معطاون وإذا مشى فكأنما ينقط من صباب فيفوت سريع المشي من غير خباب فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصاته مفتاح والبدر التمّن الذي يأخذ القلوب إذا تخيلته أو سناه لهالا صلى حبيب يضار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في واجتماعناه صلى فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواسفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو غريل كملت محاسنه فلو أهد السنة للبدر عند تمامه لم يخسفي صلى الله عليه وعلى تفنن واسف فيه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما اجل قدره العظيم وأوسع فضله الله العظيم الله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 وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برًا رؤوفًا لا يقول ولا يفعل إلا معروفًا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا جاءه المسكين أجابه إجابة معدلة وهو الأب الشقيق الراعي لاليتيم والأرملين والله أعلم وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرأس الأقوياء من البريان ومن نشرط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصياً صلى الله عليه فما كان من خلق في البرية معمود إلا وهو مدلقاً عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه. وله العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه اوصاف عز قد علا مجدها اهدت على نجم السها بعاليه صلى الله عليه وقد انبسط القلب في تدوين ما افاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم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 وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم. No, yeah. I yeah.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 اللهم صل وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري لوصى في المحمدية توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا آمين وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والسلاة الموصولا اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرا نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين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 الأب الأكبر المعبوب لك والمخصص في الشرف الأفغر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالش المخصوص منك بأجل الخصائص آمين. اللهم صل وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العذيم أن تلاحظنا في عركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل من الله ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طلائق اتباعه من السهلكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إلا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا الجميله هي وسيلتنا اليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به اليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره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 وأدع راية الدين القويم في جميع الأغطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكرومين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التغائبين وانش الرحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقفش شر المعتدين والظالمين واقسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأخطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعل يا ربي في الحسن الحسيني من جميع البلايا، وفي عرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك ذائيل، وإذا توفيتنا.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 Go